اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزي قلوبنا بعدي فديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب أمة محمد إلى طاعتك آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى